سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي 119. صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم درزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل موازين فولائك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فولائك الذين خسروا أنفسهم ف خاسرون فسو في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح النار وهم فيها كالبون تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا فوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا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 فريق من عباد يقولون ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذ الظلم سخريا حتى فَكُنْتُمْ تَكِرُّونَ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَ 129. كم لبثتم في الأرض عدد سنين 120. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 121. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون